بوك تو سمدسات سيم سبعة وسبعون سبعة وسبعون شكو سأبغرنطووواتي تري إبداو الأسباب ثلاثة إبداو الأسباب ثلاثة چومو ونيستة تورتا؟ لماذا انت لا تاكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته يا موش سخنت يجب ان انقص وزني يجب ان انقص وزني يا يهو نييم تمو شو يا موش سخنت لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني. "چومو ви не п'єте пиво؟" لماذا انت لا تشرب البيرة؟ لماذا انت لا تشرب البيرة؟ يا повинен що їхати؟ ما زال علي ان اسافر. ما زال علي ان اسافر. يا هو ني بيو تو مو شو يا بوينن شي ييخاتي لا اشربها لاني لا يزال علي ان اسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر czemu ty nie pijesz kawy limaza anta la tashrab alqahwa limaza anta la tashrab alqahwa вона холодна. هي باردة. هي باردة. Я її не п'ю, тому що вона холодна. لا أشربها لأنها بارده. لا أشربها, لأنها باردة. Чому ти не п'єш чаю? لماذا لا تشرب الشاي? لماذا لا تشرب الشاي؟ يا مايو سكر. ما عندي سكر. ما عندي سكر. يا його نه بيو تو مو شو نيميو سكر. لا اشربه لاني ما عندي سكر. لا اشربها لاني ما عندي سكر чому ви не їсте суп? لماذا أنت لا تشرب الشوربه؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربه؟ يا його не замовляв. لم اطلبها. لم اطلبها. يا його не їм тому що я його не замовляв. لا اشربها لاني لم اطلبها. لا اشربها. Лі анні лам атлубуга. Чому ви не їсте м'яса? Лімаза анта ла таакулі ллахм? Лімаза анта ла таакул ллахм? Я вегетаріанець. Ана набатій. Ана Я не їм це, тому що я вегетаріанець. Ла لاني نباتي لا ااكله لاني نباتي